إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَرُ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْمِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع تقدم لكم أردو من الله فلاهض إلا له ومن يضل فلاه الله أشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصبيه وخليله أرصرت الله عز وجل بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فداعيا إلى الله بابنه وسراجا مميرا فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة وأدى الأمانة ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أداه يقين للبطه فصل ما ترضي وتسليماته عليه. أما بعد بين أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور المحتذة. وكل محتذ كذبة. وكل كذبة ضلال. وكل ضلال بالنافر معنبر. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري. الحمد لله دملاً نيزان، وسبحان الله والحمد لله دملاً يا أهل دملاً ما السماء والأرض، وصلاة نور، وصبغة القرآن، والصبر الضياء، والقرآن حجة لقَأَ عليه كل الناس يخطو فبائع نفسه فمعجبها أو مجبها. هذا الحديث يعتبر أصل من أصول الدين، لأنه. من حديث الإمام النووي الذي جمعها في الأرض النووي وهي رمعونة حديثا في أصول الدين النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنواعا من الفضائل وأنواعا من الأعمال وهذه الأعمال بعضها ركن من أركان الإسلام وبعضها شرط لهذا الركن، وبعضها من فضائل الأعمال ثم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب هذا الحديث حقيقه الدنيا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بكلام عن الطهارة وطهاره نوعان طهاره حسيه وطهاره معنوية أما حسية فهي طهاره من الحدث ومن الخبر اما طهاره الخبر فهي أن يزيل الانسان من جسده أو من ثيابه أو من مكان صلاته كل نجاسة من النجاسات وهذه طهارة حسية وهناك طهارة حسية أيضا وهي من الحدث بمعنى أن يتوضا الإنسان إذا وقع وضوءه أو أن يغتسل إذا وقع ما ينجب الغسل وهي أيضا طهارة حسية ثم هناك طهارة معنوية من الحسد والهياء والكذب والقراهية والكذب والنفاق وكل أمراض القلوب أن يظهر الإنسان منها قلبه ومعظم شراح الحديث على أن المقصود بالطهور هو طهاره الحسيه بمعنى الأسق والوضوء وطهاره والمكان المكان جعل أن النجو صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان هي نصف هذا الدين بالظهار، يعني اكتسب الإنسان هذه الطهارة فيكون هذا دلالة على ايمانه كما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الوضوء إلا أمين، وفيها الاستعداد الطيب للعبادات، وأن يكون الإنسان بدائم دائم إدائم وفي سائر حالاته على طهارة وهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت في الأم السابقة لأمة الحمد ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله تبارك وتعالى في كل أحواله. يسر قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته الاذن والصالحات واذا جاءه ما يحزن او ما قال الحمد لله على كل حال وتقول السيده عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله اهوايا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا كان لا يدخل ولا يخرج ولا يقوم ولا يقعد الا قال سبحان الله والله ربك واستغفر واتوب اليه وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله صلى الله الحمد لله دم الميزان كلمة محببة عند الله تبارك وتعالى الميزان الذي تحدث عرش الله الكريم والوزن يومئذ بالحق ومن تبلت موازينه أولئك أمم فرعون ومتخفد موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم دمانتهم في آياتنا الظمن هذا الميزان حجهم تحت السماوات والأرض ولا بخل الإنسان أن يملأه الحديث في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان عبديتان إلى الرحمن كلمتان خفيفتان على النساء تقتتان في النزار حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإذا اكثر الإنسان من هذه الكلمة ورد في صحيح مسلم انها أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده فهي ويتمتم ميزان العبد يوم القيامه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تتم الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض في روايه او شبه قاوي تملا لو تتم ما بين السماء والارض هنا لا بد للانسان ان يتفكر في معاني الحمد ومعاني التسبيح معاني التسبيح أن الانسان ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به فاذا قلت سبحان الله معناها تنزه الله تبارك وتعالى عن النذل والشريك والشبيه تنزه عن الزوجة والولد تنزه عن كل نقص يعتري البشر تنزه عن مشابهة المخلوقين تنزه عن كل ما لا يليق بجلاله ولهذا عندما تقول سبحان الله فإنك تقول نزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى هذا التسبيح من العبادات فسبحان الله حين تزون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون والله تبارك وتعالى يقول من الليل بسبحه وأذار الصيود ومن الليل بسبحه وإذ باره مجوم ومن الليل فسبح وأطراب النهار فعند تقرض سبح اسم ربك الأعلى فسبح اسم ربك العظيم من هنا كان هذا التسبيح هو لسان الذاكر في هذه الحياة للدنيا وكان هو عبادة الناس في جنة الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم بها سبحانك اللهم ودعيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اهل الجنه يعبدون الله ولكنها عباده من غير تكليف كما نتكلف في هذه الحياه الدنيا ونجاهد انفسنا بذات الله تبارك وتعالى اما اهل الجنه وكما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وينهمون التسبيح بمعنى ان التسبيح يجري في السنتهم كما يلهمون النفس كما يتنفس اهل الجنة, الجنه فانهم يسبحون الله تبارك وتعالى اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم واسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها ان اول زمره يدخلون الجنه تصورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دفلي ربارة في السماء وياميرهم الألوة ورشهم النسق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل واحد منهم زوجتان من الزهور العين يرى سوقهما من وراء اللحم من البسر لا اختلاف بينهم ولا تباظه على صورة رجل واحد على صورة أبيهم عالم سبتم ذراعا في السماء من هنا الإسلام كان من صفادي أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس وأن الطعام والشراب الذي يتعاطونه مع لذته وطيبه فإنه لا يخرج على صورة بطلات وانما يخرج يشاء لتجشأ الإنسان هواء حلما كرائحه الجسم قال احد الاساتذه النصارى الذين كانوا يدرسون بعض ابناء الاسلام ومن بينهم القاضي إياس. قال له لا اصدق هذا الامر كيف ياكل الانسان ويشرب ولا يغرق فقال له اياس هذا الطعام الذي ناكله هناك جزء جزء يستبيد منه الجسم وهو قذن صغير فقال له فن هناك جزء جزء يستبيد منه جسم الإنسان فقال له أليس الله قادرا على أن يجعله كلهم بفائدة في في جسم الإنسان فقال له ما هم تئتا شيطان قذن من المسلمين يسبت مهلما من النصارى هذا القذل عندما شبأ أصبح قاضي الإسلام وأصبح مضربا نتب في الزق الزقاء والنبارة. من هنا إخوة الإسلام فإن هذا التسبيح هو عبادة في هذه الحياة الدنيا ويصبح إلهاما يوم القيامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تولاني أو توله ما بين السماء والأرض فعلينا إخوة الإسلام أن نكفر من هذه الطاعات لأن الإنسان مقتلى بالظلم والأعاصي في هذه الحياة الدنيا ونحن في صراع مع النفس والشيطان والدنيا والهوى حتى نفقل الموازيننا بالحسنات وقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأدبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بفرق الحسن وأفضل ما يثقل الموازين هو ذكر الله عز وجل وإلى خط العبادات وأنسرها تنير القلب وتطيب اللسان وتبيض وجه الإنسان تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والقضر الله أكبر بمعنى الإنسان الذاكر لله تبارك وتعالى وهو أكه بعدا عن الآتان والذنوب من المصلي وكلاهما على خير من بناء الإسلام كانت هذه بالشهادات النبوية والحمد لله تملك الميزان وسبحان الله والحمد لله تملك آن أو بين السماوات وبين السماء والآخرة. وسأل الله عزوجل أن التسبيح بهذه الحياة الدنيا ويوم يكون أشهى. رواه وسلم أقول هذا استغفر الله عز. الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المه. والصحابة المه. والصحابة والصبر ضياء الفرق ما بين النور والضياء هي كلمات مستخدمه في لغه العرب كلها تشير الى معنى واحد ولكن هذه اللغه دقيقه المعاني واضحه الالفاظ سهله النطق عذبه في المسموع ولهذا اختارها الله عز وجل لغه لكتابه الكريم ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم النور في لغه العرب ما كانت معه حراره والضياء ما كانت معه حراره والنور ما كان باردا ولهذا كان طرق الشمس محرقا وحارا وكان طرق القمر باردا وهادئا ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه نورا والصبر ضياء الصبر عباده تحمل معه الإنسان المشاق وينال العجر والصلاة العبادة تهدئ النفس وينال بها العجر فكانت الصلاة نورا، أي تضيء طريق الإنسان من غير إحراق والصبر كان ضياء ينير طريق الإنسان ولكنه مع شيء من المشقه والتحمل ولهذا قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والشمس ضياء لأنها محيقة والقمر نور لانه هذه النور والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه الصلاه بالنور ويشبه الصبر بالضياء كلاهما يهديان الانسان ولكن احدهما أو إحداهما مع التحمل والمشقه والعباده الاخرى مع الراحه والطمانينه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه احيانا يشكل على الانسان امر ما فلا يتبين طريقه في زحمه الحياه ماذا يفعل فإذا فزع الى الصلاه وصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل بقلب خاشع المخلص اللهم اني استقمك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإن تقدر من سفره او من تجاره او من بيع او من شراء لان الانسان لا يعلم الخير فاذا اوكل امره الى الله عز وجل بعد ركعتين من غير الطريقه كانت هذه الصلاه نورا له في دنياهم وكذلك الصلاه نور في دين العبد فإن العبد ما سجد لله سيده الا رفعه الله بها درجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه فهي نور في دين العبد وهي نور يوم القيامه يسير امام العبد متبصره يضيء له الطريق في ظلمات يوم القيامه حتى يتوقف به من ثبات الجنه ولهذا كانت الصلاه نورا ولكن لمن احسن هذه الصلاه لمن هدا فيها وجاء باركانها في مطمئنا خاشعا لله عز وجل لمن عرف معنى الركوع والذل والانحناء لله عز وجل لمن عرف معنى السجود والتقدم بين يدي الله عز وجل لمن فهم معاني ما يقرأ من كتاب الله عز وجل لمن أشعى قلبه وذلت أرداله وهو يقف أمام ربه تبارك وتعالى ستكون الصلاة وله مورا أما من يجعل هذه الصلاة حيث على عاتقه دليل على إيمان العبد لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعطي بالعوض والمقابل فإذا اعطى من غير عوض ولا مقابل مخلصا لله عز وجل علم الله منكم انه يريد الآخرة وكان قرهانا ودليلا على إيمانه والصبر الضيارة صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله صبر على أخدار الله كله يضيء للإنسان طريقه مع التحمل والمشقه والقران حجه لك او عليك هذه هي المساله التي ليس فيها قيارات الفقراء الله عز وجل أنزل بهذا القران احكاما هذه احكام فيها الواجبات والفضائل وفيها المحرمات والمنهيات وانت امام القران الكريم واذا كنت من اهل الطاعه فالقران حجه لك واذا كنت من اهل المعصيه فالقران حجه عليك ليس هناك خيار زائل. إن كنت من أهل القرآن، واراد الله عز وجل أن يسألك يوم القيامة يقتب القرآن وعينك وعين الله عز وجل. يا ربي لقد حتى يزال بالله عز وجل حتى الله عز وجل به ولا أما من كان واقعاً في محارم القرآن فإن القرآن يدف شاكياً له أمام الله عز وجل يا رب قد وقع في حدودي يا رب قد اتكب المحطمات يا رب فعل كذا وكذا حتى يقول الله عز وجل أذهب به فانقلق به أي شيء فلا يتركه إلا عند ابواب جهنم حيات البتاء فالقران حجة لك أو عليك ثم صور النبي صلى الله عليه وسلم صورة الناس كل الناس يغدو لانه ذاهبون الى السوق واتسم عليهم النفوس نفسه منهم من يبيع هذه النفس او من يبيعها للشيطان والهوى فمعجبها او موجبها ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمه الله عليهم يطمئن باحاطه هذه النفوس فمنهم من وزن نفسه وتصدق بها فطة لله عز وجل حتى يعتق نفسه من النار ومنهم من كان يسبح بالنهار وبالليل حتى يتجاوز عشرة آلاف تشبيحة حتى يعتق نفسه من النار فماذا فعلنا إخوة الاسلام لنعتق هذه النفوس من النار ومغتب الله تعالى يقول فنفتح العقبه العقبة وما ادراك ما العقبة أو فرطبة أو إطعام بيوم بي بمسرب بي نقيم دع مقربتنا من الذين بالصبر اولئك اصحاب اللهم في مداري، وبعدنا ولا يرضى عليك. لو لا ولا دين تبارك ربنا ما من سواه. وجعل كذاك مقدسين رب العالمين. يا العالمين، Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie